موسوعه النابلسي ذ ي للعلوم ا ل ق د و س ا ل س ل ا م ي اسماء ل الله ب الحسنى م Yes. الحاق وما أ د ر ا ك من حق كذب فهم يا اما تود غ ثقل Sound? 「わあ!<音楽>」 لنجعلها نقوم ت ن ذ ر ة 「どうしてフンィ様を